రెండు కుటుంబ సభ్యులు తాతయ్య బామ్మ నాయనమ్మ అమ్మమ్మ الجدة الجدة اعتنو مريو عامي هو وهي هو وهي نانا تنري الاب الاب عما تلي الام الام اعتنو مريو عامي هو و هي هو و هي كودكو الابن الابن كوترو الابن الابن آتنو مريو آمي هو و هي هو و هي الاخ الاخ اكا تشلي سودري الاخت الاخت اتنو مريو عامه هو وهي هو وهي باباي ماويا العم او الخال العم أو الخال أتا بني العم أو الخالة العم أو الخالة أتنو مريو آمي هو وهي هو وهي مي من تابق كدنبم نحن عائلة نحن عائلة كوتومبم تشின்ன디 కాదు العائله ليست صغيره العائله ليست صغيره كوتومبم பெத்ததி العائله كبيره العائله كبيره